أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي المتقين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فلنطوي ما سبق أن يعني وقفنا عنده فلم نستطع إثناله ولنفتدئ درس اليوم بباب ما جاء في نطح بول الغلام قبل أن يطعم أو قبل أن يطعم يطعم أو يطعم نسختين صحيحتين يعني لو قلت باب ما جاء في نطح بول الغلام قبل أن يطعم أي بنفسه وقبل أن يطعم أي يطعمه أبواه يطعمه إيه؟ أبواه فباب ما جاء في نطح بول الغلام قبل أن يطعم وفيه حديث أم قيس أو أم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة ابن محصن الاسدي قال حدثنا كتيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عدبة عن أم قيس عن أم قيس بنت محصن قالت دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه قال وفي الباب عن علي يعني ابن أبي طالب وعائشة يعني أم المؤمنين وزينب يعني بنت جحش ولبابة بنت الحارس وهي أم الفضل ابن عباس بن عبد المطلب وأبي السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمر يعني بن العاص وأبي ليلى أبي ليلى يعني الأنصاري وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل إسحاق مثل أحمد وإسحاق قالوا ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية وهذا ما لم يطعمه فإذا طعمه غسل جميعا أول ما نبتدئه من مما ينبغي التعقيب عليه من حديث الباب بيان ما من أم قيس ولعله طبعا هذا أول حديث وآخر أول حديث في جامعة الترمزي واخره أول وآخره لأم قيس بنت ل لأم قيس إيه ذلك لأنه ليس لها في جامعة الترمزي سوى هذا الحديث الواحد حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عبه عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنه وهي أم قيس بنت محصن ابن حرسان حرسان بضم الحاء وإسكان الراء المهملة وفتح المثلثة الفوقية فتح المثلثة حرسان يعني أم قيس بنت محصن ابن حرسان ابن قيس ابن مرة ابن بكير ابن غنم ابن دودان ابن أسد يبقى أسدية يبقى إيه الأسدية أخت عكاشة ابن محصن الأسدي من أهل بدر طبعا عكاشة ابن محصن عكاشة ابن محصن رضي الله عنه من أهل بدر وبنو أسد أو هم من بين بني أسد حلفاء حرب بن أمية حرب ابن امي المخزومي وقد روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واسلمت قديما وكانت من المهاجرات الاول هاجرت الى المدينة مع اهلها ومن فضيلة ام قيس رضي الله عنها ان روى عنها من الصحابة وابسة ابن معبد وابسة وابسة ابن ابن معبد الجهني وابسة جهني اه وابسط ابن معبد الجهني ومن فضيلتها ان عمرت طويلا عمرت ايه عمرت طويلا وذلك ما روى الامام احمد في مسندي ام قيس الجزء السادس 355 قال حدثنا حجاج وهاشم يعني هاشم ابن الايه ها هاشم, ها ابن النضر؟ آه هاشم ابن النض هاشم ابن النض وحجاجي بحجاجي ابن محمد قال حدثنا ليس يعني ليس إيه ابن سعد المصري ليس ابن سعد الإيه حدثنا ليس قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسن مولى أم قيس بنت محصن أحد الروا عن أم قيس أبي الحسن مولاه أب الحسن إيه عرفت أن روا عنها من التابعين أول حديث الباب عبيد الله بن عبد الله بن عدب بن مسعود المسعودي رضي الله عنه وهذا أبو الحسن مولى أم قيس ومن الصحابة عرفت مين وابص الجهني وابصة بن معبد الجهني هذا أبو الحسن مولى أم قيس رضي الله عنها قالت عن أم قيس قالت توفي ابني لعل ابنها اللي هو إيه اللي خديته وبال على النبي آه. لعله ايه اللي خديته وبال على ايه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت توفي يا ابني فجزعت عليه فقلت للذي يغسل لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله فانطلق عكاشة انطلق مين عكاشة ابن محصن اخوها طبعا فانطلق عكاشة ابن محصن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقولها فتبسم ثم قال ما قالت طال عمرها ما قالت ها طال عمرها قال فلا أعلم امرأة لا أعلم امرأة عمرت ما عمرت عمرت ما عمرت طال عمرها حتى علمت روى منها عنها من كما قلنا وبصد وإن كانت عزيزة الرواية يعني عزيزة الإيه؟ الرواية عزيزة الرواية قلنا ليس لها في جامع الترمزي إلا هذا الحديث وقد أخرجاه في الصحيحين أخرجاه في الصحيحين ولها عندهما حديث آخر وربما عد معا حديثا واحد ربما وهو الراجح إن نحن نعد الحديثين إيه حديث واحد وأدلة الترجيح لازم تبقى عندك ادلة في الاحتساب وفي العد وفي الاحصاء ماش يعني ماش عن جهية مش منقول من عندنا كده ان الحديثين حديث واحد لازم تجيب ادلة قوية على ان الحديثين دول ايه وليس حديثين لان قضية العد برضك بتح... بترجع الى دقائق في الدلالة على أنهم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أكتر ثان لكن آه إرادة الأحاديث على هذا السياق ربما وقع في كتاب الأطراف كتب الأطراف التكرار لكن لو احتسبناها بإحدى الروايات المتقنة ها يمكن آه آه الجزم بمعنى العد وحقيقته هل هو واحد اثنين تلاتة ها الذي اراه طبعا بالدلالة ان الحديث ذا كل واحد مش اثنين ولا حاجة وان كان البخاري فرقهما في مواضع من صحيحه لكن الفيصل في هذه القضية ان جماعة من رواة الخبر عن الزهري او رواة هذه الاحاديث عن الزهري او الحديثين عن الزهري قد ساقهما مساقا واحدا ساقهما مساقا واحدا اولهم سفيان ابن عيين سفيان ابن عيين وانت كما قد علمت ان الخبر هنا من طريق سفيان فالترميزي لعله اقتصر لعل الترميزي اقتصر على حكاية البول على حكاية بال في حجر النبي ها. لكن الخبر اوسع من كده والترميزي اقتصر على ما يستفاد في الباب او مقصود الترجمة من الباب آه ممكن نقول كده ممكن نقول ايه إنه على مفاد الخبر ودلالته على ايه على مراده من, الباب مراده من الباب مراده من الايه ما جاء في بول الغلام قبل ان ايه يطعم مش كده ولا إيه لكن هذا سفيان ابن عيينة عند الامام مسلم قال الإمام مسلم حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر واللفظ لزهير يعني دلهم جميعا ها هؤلاء جميعا يعني التميمي ها التميمي ها وابن أبي شيبة وأبو خيثمة زهير ها ابن حرب والناقد عمر بن محمد عمر بن محمد الناقد والمجد العدني ابن ابي عمر الايه العدني جميعا عن سفيان واللفظ لزهير قال يحيى اخبرنا وقال, الآخران وقال الاخرون حدثنا سفيان بن عيين عن الزهرية عن عبيد الله بن عبد الله بن عدبة عن ام قيس بنت محصن أخت عكاشة أخت عكاشة بن محصن قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعى بماء فرش قالت ودخلت عليه بابن لي قد أعلقت عليه قد يقل ودخلت عليه ابن اللي كما ساق حديث ثاني وبعدين ذكروا في هذا السياق لكن هنشوف برضك القضاء التام ممكن يأتي عن طريق متابع مين؟ قالت ودخلت عليه ابن اللي قد أعلقت عليه من العذرة أعلقت عليه من الإيه من العذرة مرض بيصيب الحلق يشبه الآن ما يقال نحن نقول عليه النهاردة إيه ها نقول عليه احتقان الزور أو اللوز ها أعلقت عليه, أعلقت عليه، من الايه من العزرة. قال علاما تضغرنا أولادا بهذا العلاق، هذا العلاق. آه،, آه عليكن بهذا العود الهندي، عليكن بهذا العود الهندي. اللي هو الكست أو القست، يا الكست، يا القست. يعني إما بالكاف والتاء الكست، يا إما القست بالقاف والإيه. وكلاهما آآ آآ كست وقسط اللي هو العود الاهيه العود الهند عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية آآ آآ جمع آآ شفاء أشفية ها فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب منها ذات منها ذات الجنب يصعت يصعت من العذرة ويولد من ذات الجنب. يصعد يبقى لذات العذرة الصعوط. ولذات الجنب يلد. ها. ها. الصعوط فين? واللد فين? اللدود. اللدود فين? في الفام. اللدود. يسمى الايه? والثاني الصعوط. اه. كم? قال يصعد من العذرة ويولد من ذات الايه? زي ما انت شايف كده دخلت بابن لي فبال ودخلت بابن لي وقد اعلقت عليه اعلقت عليه منين اعلقت عليه من العذرة فقال تضغرنا ما تدغرنا علي كنا بهذا الإيه العود الهندي وذكر ان فيه سبعة ايه سبع سبعة اشفيه كذا وكذا ايضا جمعهم البخاري في رواية عنه عن عن ابن عيينة آه. يعني وكذا جمعهم البخاري في رواية عنه في الصحيح فقال في الطب الجزء الرابع صفحة عشرة السندي حدثنا صدقة ابن الفضل صدقة ابن الفضل قال اخبرنا ابن عيينة قال سمعت الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله يعني ابن عدبة عن أم قيس بنت محصن قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العود الهندي عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة اشفيا يستعط فيه من العزرة ويلد فيه من ذات الجنب ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يأكل الطعام فبال عليه فدعى بماء فرش عليه هذا, آه هذا آه بعض طرق سفيان. سفيان ساق الحديثين الحديثين مساق واحد ومما يؤكد انهما حديثا وليس باثنين جمعهما كذلك معمر معمر اليماني معمر وابن جريت عبد الملك ابن جريت وسليمان بن كثير ابو داود البصري سليمان بن كثير وجماعه ياتي بيان ذكرهم ان شاء الله واهم ذلك روايه معمر يعني اهم كمان من ايه من ابن ايه من ابن عييب معمر ومن طريقه عبد الرزاق ومن طريق عبد الرزاق من احمد يعني قال الإمام أحمد الجزء الثالث 356 حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عدبة عن أم قيس بنت محصن الأسدية أختي عكاشة بن محصن قالت جئت بابن اللي جئت بابن اللي قد أعلقت عنه أعلقت العلاق ذلك الإيه العلاق العلاق قد أعلقت عنه اخاف ان يكون به العذره فقال النبي صلى الله عليه وسلم علاما تدغرنا اولاد كنا بهذا العلاق علي كنا بهذا العود الهندي فان فيه سبعه اشفي منها ذات الجم ثم اخذ النبي صبيها واخذ ثم اخذ النبي صبيها هو ده هو ده اللي دخلوا عليه بل هي ثم اخذ النبي صبيها معمر باينه قوي قال ايه القضيه واحده ولا اثنين واحده قال ثم اخذ النبي صبيها ايذاك ولا غيره ولا ايه ولا غيره هو ثم اخذ النبي صبيها فوضعه في حجره يبقى القضية ايه مسق واحد مساق ايه والقضيه هي متلازمة هو الولد ده هو الصبي ده ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم صبيها فوضعه في حجره فبال عليه فدعى بماء فنضحه ولم يكن الصبي بلغ أن يأكل الطعام قال الزهري فمضت السنة بأن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية فإذا رواية معمر كشفت ما هي على القضيه إن الحديثين لو عدناهم حديثين ومضى هذا الكلام حيمضي ممكن. آه. ممكن يمشي. ممكن ايه? يمشي. كما يفعل مين? كما يفعل اصحاب الاطراف. زي المزي مسجي. المزي. ها. المزي. اعد الخبر ده ايه? اعد الحديث ده ايه? اثنين. اعد الحديث ده ايه? اثنين. فجعل علامه تضغرن أولاد كنا علي كنا بهذا العود جاء حديث قائم بذاته وجعل حديث اتى بصبي لها فبل في حجره فدعى بماء فرشه حديث إيه تاني هذا عد جائس هذا عد إيه جائس لكن لو أردنا أن نأتي بالقضية على حقيقتها ومخرجها الصحيح لو وجدنا أن معمر ضبط القضية يبقى نجد أن معمر إيه ها. ضبط المسألة وإن الحديثين هل نسميهم حديثين ولا حنسميهم حديث واحد يبقى لو سقناهم مساقا واحدا عن سفيان بن عيينة ولو أردنا البيان الواضح حنسوق مساق واحد عن معمر ها يبقى نرى إن الحديثين دول أصلا إيه ها. حديثا واحدا والقبية ليست بذاك الشيء لكن انا أرد بس إن انا اتتبع آآ آآ مباحث هذا الحديث في الترمذي مع غيره سيما الايه صيام إيه الصحيحين والحديث اعني كما رأيت اجتمعت فيه من اللطائف اجتمعت فيه من اللطائف المتناقضات ايه المتناقضات بقى اجتمع فيه من اللطائف الغرابه الغرابه النسبيه والتاني حاجة الشهرة والاستفادة يعني يمكن يجتمع في الحديث الواحد ايه غرابة من جهة وشهرة واستفادة من ايه من جهة فاما الغرابة فالحديث لا يرويه عن ام قيس الا مين عبيد الله ادن عبد الله ادن عدب وتفرد به عن عبيد الله الزهري واستفاد واشتهر عن الزهري واستفاد واشتهر عن الايه فمنها هنا اجتمعت فيه الغرابة فاما الغرابه فلكون الخبر لم يرويه عن ام قيس الا مين عبيد الله وتفرد بي عن عبيد اللمين ابن شهاب الزهري ابن شهاب الزهري وروى عن الزهري كما قلت لك جمع من الائمه بلغوا حد الشهره والاستفاضه يعني كان الخبر استفيض واستغرى وشاع عن مين عن الزهري مع ان مخرجه ضيق يعني ايه مخرجه ضيق ها ايه مخرجه ضيق ها مخرجوا ديا يعني لا يروي عن أم قيس إلا عبيد الله بن عبد الله آه عبيد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود وتفرد به عن عبيد الله لا يروي عن عبيد الله إلا مين إلا ابن شاب الزهق إلا ابن شاب الزهق طبعا ابن شاب اغترف علم السبعة أو التسعة من فقهاء أهل المدينة ورأس هؤلاء بعد سعيد بن المسيب وعروة عبيد الله عبيد الله عبيد اللاج ابن ايه ابن عبد اللاج ابن ابن مسعود رضي الله عنه ها ها آآ فبالتالي آآ لو قلنا مما اجتمع فيه من المتناقضات على طريقة اهل الاصطلاح اول حاجة الغرابة ثاني حاجة الايه الاستفادة والشهرة فاما الاستفادة والشهرة فلا ربما كثير من الشراح الا اللي بيجروا مجرى اهل المعرفة بالحديث واللي لهم نهم في معرفة مصادر الخبر وموارده بيهتموا جدا بهذه المسألة لانه كما تعلم ان من انواع علم المصطلح او من انواع فنون علم الحديث معرفة الاحاد الاحاد والعزيز والمشهور والمتواتر، احاد عزيز مشهور متوادع احنا دلوقتي امام نوع يعرف بالايه بالمشهور وان كان اجتمعت فيه كما قلنا ايضا الايه الغراب فما المشهور بقى ربما يكون المباركه فوري مش هيقول الكلام ده ربما بعض الشراح مش هيقوله الكلام ده لكن احنا لنا اهتمام شوية بمعرفة رواه الزهري لان من خلال هذا بنتعرف على ترجمة وافية للزهري بنتعرف على ترجمة وافية للايه للزهري هذا الخبر اذا نقدر نقول هو حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عدبة عن ام قيس هو حديث مين بقى اذا هو حديث الزهري ها عن عبيد الله بن عبد الله بن عدبة عن ام قيس بنت نحصن ويرويه عن الزهري جماعة جماعة جماعة جماعة من اثبات اصحابي من أثبات أصحابي أذكر لك أذكر لك منهم 18 راوين وإن كنت أظن أن هذا الخبر لو تقصيناه لو وجدنا من رواة الزهري لهذا الخبر جمع كثير أكثر مما ذكرت لك لكن هو على سبيل التوطئة لدراسة وكيفية التعرف على طرائق جمع الخبر وده مبحث أنا كنت حطيته في اعلام الخريج وهو سميته مبحث التقص كيف يتقص طالب العلم ها طرق الخبر كيف يتقصه وحطيت امثلة على كيفية التعرف على طرق التقص وما هي الادوات والوسائل التي يستعين بها الطالب لكي يتقص مخارج خبر ما عايزين نتقص مخارج خبر ما كما قلت لك كما قلت لك هذا الخبر كده هو احد مباحث التقصي آآ آآ للتعرف على اثبات اصحاب الزهري الذين روهوا هذا الخبر اول واحد طبعا من اثبات اصحاب الزهري من هو رأس الجماعة من مالك مالك طبعا من رأس اصحاب الزهري مين رأس أصحاب الزهري مالك طبعا ها. مالك ها فمالك الاوزاعي ابن جريج معمر سفيان بن عيينة شعيب يونس بن يزيد يعني يونس بن يزيد سعد عمرو بن الحارث يعني عمرو بن الحارث ابن أبو أميه المصري ها عمرو بن الحارث يعني الايه المصري صالح ابن كيسان اسحاق ابن راشد سليمان ابن كثير عبد الله ابن زياد ابن سمعان يعني عبد الله ابن زياد ابن سليمان ابن سمعان الزهري يحيى ابن عبد الله ابن سالم العمري يعني سالم ابن عبد الله ابن عمر يحيى ابن عبد الله ابن سالم العمري يعني ابن سالم ابن عبد الله ابن ابن عمر يحيى العمري او يحيى بن عبد الله بن سالم الايه العمري يعقوب بن عطاء يعقوب بن عطاء ابن ايه ابن ابي رباح اه يعقوب بن عطاء ابن ابي رباح برد بن سنان برد بن سنان الايه ده بيسموه بلقبوه بايه بالمكحولي نسبه المير مكحول ها مش كده ولا ايه يعني برد ابن سليمان بيسموه برد ابن سليمان الايه يعني بينسبوه المين لمكحول برد ابن سنان الشامي المكحول زمعة ابن صالح صالح بن عابل اخضر يبقى كده بلغنا كم ها بلغنا سمانية عشر سمانية عشر رويا سمانية عشر ايه رويا دول بيروه هكده بيرويها كده جميعا عن الزهر يعني نقدر نقول بقى كده هذا معنى ما اردنا ان ننبي عليه من ان الخبر وان كان غريبا وان كان غريبا من جهة الا انه مصطفيد منتشر من ايه من جهة تاني من جهة ايه تاني ومن حيث استغرب الخبر استفيد وانتشر من حيث تغرب الخبر استفيدوا ايه وانتشر هكذا يعني رواعا الزهري كما قلت لك مالك ابن انس الامام يبقى موجود فين في الموطة يبقى لا محالة حيكون موجود فين مدام مالك رواع يبقى حيكون فين في الموطة ها ها وانت كده برضك لازم تكون عندك حساسية شوية وإلا نورد لك مصادر التخريج فلا قلت لك معمر يبقى انت تدور فين على طول عبد الرزاق على طول حتدور فين في عبد الرزاق يعني هتقول عبد الرزاق سواء كان في مصنفه او في جامعه بس لا قرى في الجامع حيكون في الجامع لعلو يكون في الجامع ليه لان الجامع في بعض ابواب الطب في بعض ابواب الايه علامة على ما تدغرنا علي عليكم بهذا العود الهندي فبالتالي ممكن يكون في الجامع انا بقول كيفية يعني الظنه في معرفة موارد الخبر انا لو وقفت عند التبراني كده اعتقد ان انت بقى عندك حساسية الان قوية جدا ممكن تقولي انا استغنيت بذكرك للتبراني عن التخريجات كلها وانا استطيع من خلال هذا اتعرف على مصادر الخبر لذلك مش هذكر مصادر الخبر ولا عبد الرزاق ولا حقول ابو بكر بن ابي شيبة ولا حقول اسحاق ابن رهواي ولا الطيلسي ولا الكلام ده ليه؟ لانه واضح جدا ان انا لو ذكرت التخريجات تاية المهمة عند التبراني فقد استوفيت التخريج لبقى انا استوفيت التخريج لكن اقول ان كان هؤلاء المذكرون ممن رواجوا عن الزهري 18 راويا فاكثر الائمه تخريجا له ابو القاسم الطبراني لذلك انا بنصح دايما انا بنصح دايما في مسانيد الافراد مسانيد الافراد مسانيد, الأفراد مسانيد الايه زي مثلا نيجي نقول ام قيس دي فرد ها مسانيد الافراد مسانيد الايه بنصح في مسانيد الافراد بضرورة الرجوع الى الايه ها الى المجاميع واولى ذلك من إيه هو التبراني؟ لإن ده بيسموه من كتب المجاميع. يعني المعاجم تبي يعتبرون من إيه؟ بيعتبرون من إيه؟ من كتب المجاميع، من كتب الإيه؟ المجاميع. كما قلت، أكثر الأئمة تأثيرا لهذا الحديث أبو القاسم التبراني. فقد استوفى أكثر هذا العدد. استوفى أكثر هذا العدد. استوفى أكثر هذا. العدد فقد رواه عن 14 منهم 14 فرض منهم يعني ان كانوا 18 فقد رواه عن كام ومن السهل انك تتعرف على الاربع البواقي وهم اولهم صالح ابن كيسان الزهر وبرد بن سنان وزمعة ابن صالح وصالح ابن ابي الاخضر والاثنين برد بن سنان وصالح ابن ابي الاخضر كلاهما مش هتلقى إلا عند إسحاق بن رهوي إلا انه يطلع لنا فكري كده يقولها تعقبت الشيخ ولقيت زمعة وصالح بن أبي الأخضر عند غير مين عند غير إسحاق بن رهوي ها واضح ها صالح بن أبي الأخضر وبرد بن سينام وأما زمعة فطبعا على طول انت عارف زمعة ده شيخ مين ده شيخ الطيلسي شيخ مين الطيلسي يبقى هيكون زمع عند مين ها عند ابي داود الطيلسي واما صالح ابن كيسان واما صالح ابن كيسان كما قلنا فهو الرابع لهؤلاء الذين زادوا على الاربعة عشر الذين خرج لهم ها ابتبران تبحث عنه لكن صالح ابن كيسان يبقى كده تمنتاشر كما قلنا لك مالك ابن انس الاوزاعي هات مالك الاوزاعي معمر ابن عيينة شعيب بن أبي ايه شعيب بن أبي حمزة يونس ابن يزيد الايه يونس ابن يزيد الايلي الليث بن سعد عمرو بن الحارث صالح ابن كيثان اسحاق ابن راشد سليمان ابن كثير عبد الله بن زياد ابن سليمان ابن سمعان يحيى ابن عبد الله ابن سالم ابن عبد الله ابن عمر العمري يعقوب ابن عطاء برد بن سنان زمعة ابن صالح صالح ابن ابي الايه ابن ابي الاخضر فهؤلاء ثمانية عشرة راويا رواوا الخبر عن مين ها. عن الزهري رواوا الخبر عن آآ الزهري آآ لنبدأ هكذا الطبراني وهو قراء لمسند ام قيس بنت محصن الاسدية في معجم التبران كانه قراء الايه ها كأنه قراءة لمسند أم قيس بنت محصن الأسدية في معجم الأيه التبرد ويقع حديث أم قيس بنت محصن في الجزء الخامس والعشرين وهذه الأحاديث ابتداء من صفحة 177 إلى 181 أول ذلك أحاديثه الثلاثة معمر وابن جريج وابن عيين معمر وابن, وإيه وابن ابن معمر وابن جريج وابن عيينه قال ابو القاسم حدثنا اسحاق بن ابراهيم يعني الدبري عن عبد الرزاق عن عمر وابن جريج وابن عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبه ان ام قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الاول التي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتني أنها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن الله لم يبلغ أن يأكل الطعام وقد أعلقت عليه من العذره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تدغرن أولادكم بهذه العلائق هذا العلاق هذه العلائق ها. هذا العلاق علاق وعلاق. جمع علاق ايه علاق. عليكم او يقول عليكم بصيغة الايه المذكر ويقصد ايه ها. ويقصد كأنه من باب تنبيه اولياء الامور لهؤلاء النسوة ها. عليكم بهذه, بهذه العود بهذه تقول هذه العود وهذا الايه يعني العود تسنى وتؤنث وتذكر هذه العود? وهذا الايه? يعني جائز انك تقول هذه العود? ها. وهذا عليكم بهذه العود الهندي. يعني القسط او القسط? القسط او الايه? او القسط. فان فيه سبعة اشفيه منها ذات الجنب. قال عبيد الله فاخبرتني ام قيس ان ابنها ده. هو ده. هو الولد ده. ها. أن ابنها بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله بماء فصبغه على بوله ولم يغسل يبقى ده حديث من الثلاثة من طريق عبد الرزاق وانت لو وجدته عند عبد الرزاق ربما وجدته عند عبد الرزاق من طريق معمر وابن جريج من طريق معمر وابن جريج لكن ليس عجيبا أن يذكر إسحاق ابن إبراهيم الدبري مع مقرونا بالاثنين دول اللي هو معمر ابن عجيب لأن إسحاق الدبري كان واسع الحفظ إسحاق ابن إبراهيم الدبري إيه؟ كان واسع لذلك أحيانا يخطأوه لكسرة حفظه وكان بيحفظ بكتابه يعني من الحفاظ بالكتاب ربما يخطأوه لكسرة لأن أحيانا لما يكون الراوي واسع الحديث ربما يأتي بالغرائب فربما وهموا ليه لهذه الغرائب لكن ده من المحفوظ الزايد عن المحفوظ دي حفظ زايد عن الايه عن حد سائر الاصحاب فهذه الثلاث فهؤلاء الثلاث معمر وابن جريج اه يعني انت لو قلت عند عبد الرزاق يبقى عند مين يبقى عند عبد الرزاق صح اه يبقى عند مين عند عبد الرزاق معمر وابن جريت. قال حدثنا ابو مسلم الكجي. قال حدثنا حجاج بن منهال. وعبد الله ابن مسلمة القعنبي. حا? وحدثنا عبيد بن غنام. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة. قالوا. حدثنا سفيان بن عيينة. يبقى مين هم اللي حدثهم سفيان بن عيينة? ابو بكر بن ابي شيبة. حجاج بن منهال. عبد الله ابن مسلم القعنبي الله يعني اذا سفيان بن عيين ده روايته آ ايضا مشهوره يعني اشيع روايه لاصحاب الزهري مين هو ما انت شفت عند مسلم من طريق مين انت شفت عند مسلم من طريق ابو بكر بن ابي شيبه ويحيى بن يحيى التميمي وعمر بن محمد الناقد وزهير بن حارث وهو هنا في زيادة زيادة من؟ زيادة عن أبي بكر بن ابي شيبه عند عبد الله بن مسلمه الطعنبي وحجاج بن منهل حجاج كمان كمان حجاج حجاج كمان روى ايه؟ عن ابن عيي وحجاج بن منهل عن ايه ودي الروايه تبقى عزيزه شويه لان حجاج بن منهل ايه بصري حجاج بن منهل ايه بصري لكن نزل الكوفة فلربما يكون في بعض نزلاته في الكوفة سمع مين ابن عيينة لكن مشاهير روات ابن عيينة مين هم اولهم مين زهير بن حرب ابو بكر بن ابي شيبة اسحاق بن ابراهيم عمرو بن محمد الناقد يحيى بن محمد ابن ابي عمر العدني مش هم دول روات ابن عيينة مش هم دول احمد بن حنبل ها هم دول روات ايه الشافعي دول روات مين دور سفيان بن عيين لكن حجاج حجاج ها حجاج حجاج ابن منهل ها عمروك الله لا يلتقيان مش كده ولا ايه حجاج فين ها لكن نقول ان سفيان كان اصلا ايه كوفي وبينزل الكوفه فربما يأتيه بعض اهل في فيسمعوا منه لا يستغرب احد فين حجاج من سفيان ما احنا بنقرا ياما حديث سفيان ما بالعيش حجاج يبقى ده عزيز يبقى ده حجاج إيه إذا حجاج ابن من هال إيه حجاج ابن من هال شعبيقة هاه حجاج ابن من هال حمد هاه ها. لكن سفيان لكن ما نصاربش أنا ما نصاربش ليه لأن زي ما قلنا حمد حجاج ابن من هال إيه بصري وربما يكون سفيان ابن عيينة كان في الكوفة وحدث فنقل عنه مين هاه لكن أيضا أقول إن كان الرواه عن الزهري من ذكرنا شهرة واستفادة وكسرة فأوسعهم رواية من بين أصحابه والصفيدة عنه وانتشرت من هو ابن عياد لذلك خرجها من الشيخان الشيخان البخاري وإيه ما انت شفت البخاري خرجها من طريق صدقة صدقة من إيه ابن الفضل مسلم خرجها من طريق جماعة رأسهم يحيى يحيى ابن يحيى الإيه يحيى وابو بكر بن ابي شيبة الاكابر دول اكابر اصحاب ايه او اثبات اصحاب ايه اه سفيان بن عيائي يعني اذا ايضا انتشرت واستفادت عن طريق مين سفيان ابن عيائي اه, آه قال حدثنا علي بن عبد العزيز يعني البغوي قال حدثنا القعنبي عن مالك يبقى دي رواية الايه مالك ايه من طريق مين عبد الله بن مسلمة عبد الله ابن مسلمة مسلم القعنب، عبد الله ابن مسلمة القانب القعنب. يروي عن القعنبي البغوي، البغوي الكبير، البغوي الإيه اللي عليه ابن عبد العزيز البغوي، عليه ابن عبد العزيز الإيه البغوي، عليه ابن عبد العزيز البغوي. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي عن مالك هاد وحدثنا بكر بن سهل يبقى اللي جاي ورا عبدالله... عبد الله عبد الله بن هاد يقين ابن يوسف التميمي هو بكر بن سهل ده راويه مين راويه مين بكر بن سهل الدمياطي روية مين روية مين عبد الله بن يوسف التميمي وطريقة التب... طريقه طبراني الى مالك من طريق عبد الله مين هو بكر بن سال الضمياطي بكر بن سال الضمياطي حق وحدثنا بكر بن سال قال حدثنا عبد الله ها ابن يوسف يعني التنيسي. يعني التنيسي قال اخبرنا مالك وحدثنا علي بن المبارك الصنعاني قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك يبقى اجتمعوا منهم اللي اجتمعوا ثلاثه القانبي والتنيسي والاويسي القعنبي والتنيسي والايه والاوي اما القعنبي فمن طريق البغوي القعنبي من طريق مين البغوي واما الاويسي فمن طريق الصنعاني ها ها واما التنيسي فمن طريق دمياطي ها مش كده ولا ايه ها ها واضح ليه اي الناس اللي تعرف الانساب دي يا اللي تعرف ها ها بكر بن سهل دمياطي عن التنيسي ها البغوي عن مين عن القعنابي الصنعاني عن مين؟ عن كويس عن الاويسي ايوه اسماعيل الاويسي ابن خاله مي. مين؟ ابن اختي مين؟ ابن اختي يبقى الثلاثه يعني الاويسي والقعنابي والتنيسي ثلاثتهم عن مالك طبعا يبقى لازم موجود في مسند في موطئ مالك بكل يمكن لو قلنا كل يعني بس لازم نكشف عن الكل دي لو قلنا مثلا هكذا رواه سائر رواه الموطئ ما احنا شايفين ثلاثه عندنا من رواه الموطئ عندنا ثلاثة من رواة الـ إيه عندنا ثلاثة من رواة الموطّع هنا، منهم القعنبي والقويسي والتنينسي، تام؟ وإن كان البخاري ما خرجوش من طريق التنينسي، لأن كما نعلم أن البخاري بيختار إيه ها ها، بيختار ما ما اختارش الرواة مالك، إنه ما اختار رواد شعيب، ها شعيب بن أبي حمزة وسفيان ابن إيه ها وسفيان ابن عيايب، سفيان ابن إيه ابن عيايب. واسحاق بن راشد ذكر على المتابعات يعني سلاستهم قال عن مالك يعني عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن عدبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت ابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسته في حجر فبال على ثوبه فدعى رسول الله بماء فنضحه ولم يغسل نضحه رشه ها. رشه ولم يغسل ومع كل يقول رشه. وقال نضح ولم ولم يعني كلمة ولم. إن كان نضحه دلت على لم لكن من باب التوكيد أنه أراد بالنضح حقيقة النضح الذي هو الرش ها حقيقة النضح الذي هو الإيه؟ آه. نضحه بالماء هاء كده نضح بالماء ها. تمام لكن أراد التأكد وقال ولم وأكثر الروايات تقول كده ولم يغسل رش نضح ولم يغسل هذه رواية إيه كما قلنا مالك إذا دير رواية إيه؟ مالك من طريق الثلاثة من طريق الثلاثة قال حدثني وحدثنا عمر بن عبد العزيز بن مقلاص قال حدثني أبي يعني عبد العزيز ابن مقلاص المصري قال حدثنا ابن و... يعني ابن مقلاص مصري ويروي عن عبد الله ابن ايه ابن واب المصري قال اخبرني عمرو بن الحارث ويونس يبقى عمرو مين ها عمرو ابن الحارث ويونس ابن يزيد وابن سمعان يبقى دول ثلاثه اهم ثلاثه هم مين هم ها عمرو المصري ويونس ابن يزيد الايلي وعبد الله ابن سمعان ها مولى ام سلمة عبد عبد الله آه ابن آه تمام آه وابن سمعان لو عبد الله ابن ايه عبد الله ابن زياد ابن سليمان ابنه ابن سمعان المدني ها ابن سمعان المدني يبقى عمرو ابن الحارث ويونس ابن يزيد الايلي وابن سمعان أن ابن شهاب بن عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن أم عن أم عن أم قيس عن أم قيس بنت محصن أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن الله صغير لم يأكل الطعام فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال عليه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه عليه ولم يغسل إبقى دول ثلاثه كما قلنا عمرو بن الحارث اللي هو عمرو بن الحارث ابن عقوب أبو المصري ها ويونس ابن يزيد الايه الايلي وعبد الله ابن زياد ابن سليمان ابن سمعان الايه المدني يبقى دول ثلاثه ها هؤلاء كم ثلاثه قال وحدثنا بكر بن سهل يعني الدمياطي بكر ابن ايه ابن سهل قال حدثنا شعيب بن يحيى قال اخبرنا الليس بن سعد يبقى دي روايه مين الليث بن سعد من طريق شعيب ابن ايه شعيب بن يحيى المصري شعيب بن يحيى الايه المصري خلاص ح وحدثنا مطلب بن شعيب الاسدي قال حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الايه كاتب الليس بن سعد قال حدثني الليس يبقى دي روايه مين يبقى رواية الليس من طريقين عبد الله بن صالح الكاتب ها وشعيب بن يحيى كلا جمع عن الليس بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ابن عدبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال عليه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسل يبقى دي رواية ليس بن سعد عن مين ها وشفت الطريقين ها ها شفنا الطريقين فاما طريق المطلب بن شعيب الازدي فعن طريق عبد الله بن صالح كاتب الليل واما طريق شعيب بن يحيى فمن طريق الدمياطي بكر, بكر بن سهل الايه, بكر بن سهل الإيه؟ الدمياطي, الدمياطي قال وحدثنا محمد بن الفضل السقطي قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا سليمان بن كثير سليمان بن كثير الواسطي يروي عنه سعدوي آه سل... آه يروي عنه سعدوي سليمان ابن ايه سعيد ابن ايه سعدوي سعدوي اللي هو سعيد ابن ايه ابن سليمان الواسطي هيروي عن واسطي زيه من هو الواسطي سليمان بن كثير الايه ابو داود الواسطي ابو داود الايه ابو داود الوا... ويبقى دي روايه سليمان بن كثير من طريق سعدوي من طريق مين سعدوي سعيد ابن سليمان الواسطي واضح اه عن الزهور عن عبيد الله يعني عن أم قيس بنحوه إلا أنه زاد على ما تضغرن أولادكن عليكن بهذا العود الهندي يعني الكست فإن فيه سبعة أشفية منها زات الجمع قال عبد الله قال عبيد الله وأخبرتني أم قيس فذكر حديث البوي وأخبرتني أنها أتت بابني بابن الله أن ابنها بال يبقى سليمان موافق تماما لروايه معمر يبقى سليمان بن كثير الواسطي موافق تماما لروايه من. زي ما شفتوا معمر وابن جرا وابن وابن عيينه معمر وابن جرا وابن عيينه وسليمان ابن سليمان بن كثير الواسطي وحدثتني ام قيس ان ابنها بال اللي هو ده بقى ان ابنها بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله بما فصبغوا على بوله ولم يغسله قال حدثنا بكر بن سهل يعني الضمياطي قال حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي قال حدثنا الهقل بن زياد قال حدثنا الاوزاعي يبقى طريق مين ابو عمرو الايه طريق بي عمرو الاوزاعي طريق عبد الرحمن بن عمرو ابي عمرو الايه الاوزاعي من طريق الهقل الهقل بن ابن زياد ها الشم، ها، الهقل ابن زياد رواية من الأوزاع عن الأوزاعي عن الزود يبادين رواية الإِ الأوزاع ولا ربما لا تجد ولا تقع على رواية الأوزاعي إلا من هذا الطريق من هذه الطريق رواية من التبران رواية الإِ التبران، ها رواية الإِ التبران. طبعاً ليه الرواة دكتور عزيزة ربما لما يكون الخبر استفيد وانتشر عن طريق واحد. فبي بي بيستسهل الرواه رويته من طريق ها من طريق هذا الذي سفيضت عنه أكثر ما يقع لك سفيان بن عيينه يعني لو قلت من طريق سفيان بن عيينه تبقى ت تبدا ذكره تبدأ ذكره ابتداءا من روايه سفيان بن عيينه الاول وهو مين الحميدي وابو بكر بن ابي شيبه واحمد بن حنبل ها. والشافعي ها. ها. كل دول كده يعني دول يبداوا ايه سفيان بن عيينه تبدا اكبر واحد روى عن ابن عيينه ها. اكبر واحد روى عن الشافعي المتوفى سنه 204 الحميدي 218 ها الحميدي ابو بكر بن ابي شيبه 222 وبعدين احمد بن حنبل ها. ها. ولا إيه؟ ها. احمد اسحاق بن رهواي يبقى كل ده عن طريق سفيان مش محتاجه تخريجه اه انت كده مش بالفهلاوه برضه، القضيه مش قضيه فهلاوه لكن انت عارف اهو ما انت شفت طريق الطبراني ذكر ابو بكر بن ابي شيبه وزكر ما ذكرش يعني طبعا ما ذكرش طريق احمد لكن انت بتستشفها هيحط ايه احمد في مسند ام قيس ماذا يضع في مسند ام قيس احمد ده هي كما قلنا عزيزة عزيزة الحديث عزيزة الايه الحديث يبقى لابد ان يذكر حديث ايه الصبي حديث بول الصبي وحديث علامة تدغرنا اولادكم مش كده ولا ايه اه واضح ولا ايه كما قلنا لكن طريق الاوزاعي جميل الطبراني ياهو بقى اللي مين بقى دي بقى لها الطبراني دي بقى بيعاية الطبراني جماعة جماعة آه جماعة الخير كله عند الطبران يأتي كده ب غرائب عجائب يأتي بعجائب تدور على حديث الأوزاعي مش هتلاقي إلا عند مين آه آه إلا واحد كده ي وما لا, لا لا لا أنت واهيلت أنا هجيبولك من طريق يا ريت يا عم حلوة يا ريت لنا من طريق تاني. أنا عايز شو غير الهق لا روا هذا الحديث عن الأوزاعي يا ريت آه ولا ايه آه. لكن الى الان هذا الاوزاعي عند مين عند مين عند الطبراني دي مزايا بقى الطبراني هذا التجميع الرائع ها هذا التجميع ما جميع من المجاميع كده الطبراني عنده مجاميع ها تروح لاحاديث صفوان ابن عساله ها صفوان بن عساله مو 33 راوي عن عاصم الدؤب النجود كده كله 33 راوي مين الجماعه دول الله جماعهم ازاي ده جمع 33 راوي عن عاصم ابن ابي النجود عن ذره ابن حبيش عن عن صفوان ابن عسال جئته اطرب العلم حديث ايه ان الملائكة تضع اجنحتها لطالب العلم هذا وهذا التجميع الرائع العجيب مش هتلاقيه عند مين بس عند الطبراني بس حدش جمع هذا الجمع لذلك انا بسمي الطبراني ده ايه ها بسميه ايه الطبراني ده يعني ده مجمع الفوائد الطبراني ده مجمع الفوائد يعني فعلا الطبراني صاحب الأسانيد العالية وصاحب المجاميع البديعة يعني تجد عنده ما ليس عند مين ها. ها. واللي تعلم منه تنميزه الوفي أبو نعيم الأصبهاني تعلم من التبراني آه. ويأتي بالغرائج ويأتي بالأسانيد آه. أنا بقول بس اللي, اللي بيبحث عن التقيه يروح عن معرفة الحديث المشهور اللي عايز يعرف الحديث الايه المشهور اه اسحاق بن راشد بقى انتهينا الى الاوزاعي 442 آه, قال حدثنا محمد بن احمد البراء قال حدثنا المعاف بن سليمان قال حدثنا موسى بن اعين عن اسحاق بن راشد يبقى دي طريق مين اسحاق بن راشد اسحاق بن راشد ذكره البخاري بس متابعة يعني متابعه لم يذكره كأصل لأنه اكتفى كما قلت لك برواية مين شعيب وإيه ها شعيب وصفيان فذكر رواية اسحاق بن راشد إيه متابعة لكن أي من طريق موسى بن أعين من طريق موسى بن أعين عن اسحاق بن راشد عن الزهري بإيه بذكر على ما تدغرن أولادكن على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق علي كنا بالايه بالعود علي كنا بالعود يبقى ده طريق اسحاق لكن احنا قلنا سبق ان قلنا الرواية واحده ولا اثنين واحده يبقى هي دي الروايه اسحاق بن راشد رباع يكون ذكر من غير طريق موسى وفيه الإيه المعنيين مع او فيه السياقين ايه السياقين مع يحيى بن عبد الله ابن سالم ابن عبد الله ابن عمر العمري العمري يحيى حيا ابن عبد الله ها يا ابن عبد الله ابن سالم ابن عبد الله ابن عمر العمري قال حدثنا يا أحمد ابن إبراهيم ابن مخشي الفرغاني قال حدسنا عبيد الله ابن سعيد ابن عفير هو سعيد ابن عفير المصري سعيد ابن عفير الإيه عبيد الله ابنه قال حدثني أبي يبقى ابوه مين سعيد ابن عفير أو سعيد بن كثير ابن عفير سعيد بن كثير بن ايه ها ابن عفير المصري شيخ الب... شيخ مين ده شيخ البخاري شيخ البخاري وقد اكثر من التخريج له ها. ها. في طبقه مين يحيى بن بكيت او يحيى بن عبد الله ابن يحيى بن عبد الله ابن بكير سعيد بن عفير او عبيد الله بن سعيد بن عفير عن ابيه قال حدثني ابي قال حدثني جدي قال المغيره لو جده لو عفير قال المغيرة ابن حسين بن راشد الهاشمي قال حدثني يحيى يحيى ابن عبد الله ابن سالم ابن عبد الله ابن عمر العمري قال حدثني محمد بن مسلم ابن شهاب من محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الأزهري عن عبيد الله فذكر حكاية البوا. أنها أتت. انها اتت اخر ذلك يعقوب ابن عطاء يعقوب ابن عطاء و... والخبر من طريق زمعة ابن صالح وزمعة ابن صالح كأنه له طريقين طريق عن الزور مباشرة وطريق عن مين عن يعقوب ابن عطاء. عطاء فاما طريق يعقوب ابن عطاء هاتدى قال التبراني قال لم يقل حدثنا هكذا علق هكذا ايه علق المفضل ابن محمد الجندي وان كان المفضل الجندي قد روى عنه الطبراني سماعا باخبرنا وحدثنا لكن هنا قال قال, قال قال قال المفضل ابن محمد الجندي اللي هو صاحب كتاب فضائل المدينة اللي هو ابو سعيد الايه الجندي المفضل ابن محمد ابو سعيد الايه الجندي المفضل ابن محمد الجندي قال حدثنا ابو حمه محمد بن يوسف قال حدثنا ابو قرة ابو قره طارق بن موسى طارق ابن موسى ابو قرة قال ذكر جمعة بن صالح ذكر ذكر جمعة صالح بن صالح عن يعقوب بن عطاء عن الزهري يبقى دي يعقوب بن عطاء يعقوب بن عطاء ابن ها ابن ابي رباح وليعقوب رواية الا ان يكون بس انا مش قادر اكذب ان ده تصحيح يعقوب بن عدبة يعني اصلي يعقوب بن عطاء في طبقة الزهري فهل روى عنه واكبر منه شوية كمان يعني يعقوب بن عطاء ابن النابي رباح يعني في طبقة الزور إلا أن يكون سمى تصحيف لكن الذي أعلم أن زمعة بن صالح له قطعا رواية عن يعقوب بن عُتبة له قطعا رواية عن يعقوب ابن عُتبة لكن له رواية عن يعقوب بن عطاء مع أن يعقوب بن عطاء كما قلت لك إيه؟ لكن هكذا وقع عند الطبراني يعقوب بن عطاء وأنا أقول يعقوب بن عُتبة له رواية عن الزهور ولزمعة رواية إيه؟ عنه فلا أدي على وجه التحقيق لكن هكذا وقع في معجم التبراني يعقوب بن عطاء إبا يعقوب بن عطاء ابن إيه ابن أبي رباح قال هكذا يعقوب بن عطاء عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس وكانت من المهاجرات الأول التي بايعنا رسول الله وهي أخت عكاش بن محصن أنها أتت رسول الله فهذا إبا يعقوب بن عطاء نستبقي يسيرا لاني ما دقاتش قوي هل هو يعقوب ابن عطاء او يعقوب ابن عدبة وان كان انا بميل شويه انه يعقوب ابن عدبة انا بميل شويه ما اقدرش اجزم حتى اتيقن ونقف على روايه يعقوب ابن ابن عذبه والا فجمعته ابن صالح له روايه عن الزهري عند الطائي يعني ابو داود الطيالسي قال اخبرنا جمعاء بن صالح عن الزهري يبقى دلوقتي جمعاء عن مين يبقى في جمعاء وفي يعقوب ها لكن يعقوب من ها ومن طريق جمعاء ها يعقوب مين هذا ما نتوقف فيه يسيرا حتى نراجع مع انه النسخة هكذا عندنا من الطبراني هي فيها اخطاء طبعا النسخة من الطبراني مش متحققة تحيي تام فيها أخطاء إلا أن يكون يعني يقوى ظني أنه يعقوب بن إيه؟ ها يعقوب ابن عد لأن يعقوب بن عد في طبقة دون طبقة مين يعقوب ابن عطاء ابن أبي رباح ويعقوب له رواية عن إيه عن الزب. يعني يعقوب بن عد له رواية عن إيه عن الزب نقتصر على هذا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه